ينتمي العمل لفئة الكوميديا السوداء تدور أحداثه حول حسن الذي يحلم بالهجرة إلى البلاد البعيدة بحثاً عن فرصة أخيرة للحياة الكريمة.